بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتفرت وإذا البحار فجرت وإذا الكبور ضعفرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان